بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم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 بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد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 عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد